أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ النَّاسَ مُبَيِّنًا لِّلشِّرْكَ وَالْأَنصَارَ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 هو الذي يُصَوِّرُكُمْ في الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمُعِيدُ الْحَقِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ تَنزِيلُهُ مِنْ آيَاتِهِ الْمُحْكَمَاتِ هُنَّ لِأُمِّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا مَنْ فِي قُلُوبِهِمْ ذَرَى يُهَيِّبُونَ بِمَا لَمْ يُفْطَرُوا أَمْ فِتْنَةٌ وَاضْطِرَارٌ أَتَأْوِيلُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَرَأَى في الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ربنا لا تجعل قلوبنا بعد ايماننا بعد ايمانا وبلنا من لدنك برحمته انك انت الغفور الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شيئا بآل فرعون والذين من ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَكَانَ لَكُم آيَةٌ في فِئَتَيْنِ تَقَتَّعَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيًا عَنْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ يَا وَيْلَكَ لَعَبْرَةَ لِأُولِ الْأَبْصَارِ دين للناس حب مِنَ النَّاسِ تُغُشُّ الشَّهَوَاتِ أَنَّ الْمَسَائِي وَالدَّنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ لِلْمُقْوَمِ قَرَأْتَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبَئُكُم بِخَيْرٍ لَّكُمْ وَلَكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها, خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا غُرْبَةً وَقِنَا عَذَابَ قَامِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْصِتِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ لا اله الا الله العلي العظيم ان الدين عند الله الاسلام ومن اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد غدا اهمل من ضيئا دينهم ومن ورني آيات الله فإن الله سريع في حساب فإذ تقوى أسلمت وجهي لله ومن تبعني وَكُلُّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ أَنبِيَائِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ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 يتكلمون حثث اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصح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 اياماً مَعْدودا وَغَرَّ مُسِيمُهُمْ مَا كَانُوا يَسْتُرُونَ فَتَأْتِيهِ إِذَا نُخِلَ مِن يَوْمِئِذٍ النَّارُ فَإِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لَا لا فِيهِ وَوَسِطَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ فَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلِ ٱللَّهُ مَالِكُ ٱلْمُلْكِ يُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن يَشَآءُ وَيَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن يَشَآءُ وَيُعِزُّ مَن يَشَآءُ وَيُذِلُّ يَا قَوْمِ زَمَنْتَشَاءُ وَتِلْمَنْ تَشَاءُ لَنَبِكَ الْخُلُدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ نَهَارًا وَتُولِجُ النَّهَارَ, النهار لَيْلًا وَهُوَ الَّذِي من عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ من مُحْكَمَاتٌ هُنَّ من الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ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 فَمَن فِي حُضُورِكُمْ أَوْ تُبْعَدُونَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَ نَفْسٌ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَيَذَرُونَ فِيهَا رُعْبًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَبَدًا وَيُخَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على العالمين تَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ آلَكِ الْمَلَأَ وَاللَّهُ رَبُّ إِنِّي لَأَرْسُلُكَ مَا فِي دُونِ حَرٍّ فَتَقَبَّلْ مني تَأْوُونَ تَسْمِيعٌ عَلِيمٌ فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاَلصَّبْرُ إِنَّمَا يُقْوِي النَّصْرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ الْمَكْرُ كَرِءُ الْعُسَا وَإِنَّ لِسمُلَيْثَرَ مَرْيَمَ إِنَّ تَوَدُّ رِيحُ السَّيْطَانِ الرَّدِي فَتَقَبَّلْنَا رَبَّنَا بِطَبْعٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَنَا نَبَاتًا حَسَنًا وَسَقَلْنَا ذَكَرِيَّا وَتَسَلَّمَ بِكَرِيمٍ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا طَائِرًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ مَا هذا مَاذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ نُورِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُهُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ الدَّعَوَاتُ كَثِيرٌ رَبَّنَا قُلْنَا رَبِّ نَبْلِ مِنَ الأَدْنَى كَذَلِكَ يَتَوَلَّى ثَمِيلاً إِنَّكَ سَمِيعُ مَنَادِ بِالْمَنَاةِ كَتَهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِسْرَابِ أَمِنَ اللَّهِ الْمَشْكُورُ أَمِنَ اللَّهِ الْمَشْكُورُ كَيَحْيَا مُطْطَفًا بِكَلِمَةٍ وَسَيُنَبِّئُهُم بِالْأَخْبَارِ وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ قُلْ رَبِّ أَنَّ مَا يَقُولُونَ هُوَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَقَدْ بَرَزَ مِنَ الْفِجْرِ قَالَ رَبِّ بَيِّنِ آيَةً وَهِيَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ مَن مَّثَلُكَ أَحَدٌ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فَإِذَا جَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا سُوْرِيَ نَادِي يَا مُؤْمِنُ إِنَّ اللّٰهَ على وَظَهْرَتُهُ وَاسْتَوَاتِ يا مِثْلَاءِ عَالَمٍ يَا مَرْيَمُ قُنْتِي لِرَبِّكِ وَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذٰلِكَ مِنْ أَمْرِ وَنَكُم مّن كَلَدِهِم اِذْ يُلقُونَ اقلامهم ايُم يَنقُلُ المرءُ ما لا يملكُ كن فعلمهم اذ يستصموا بِقَوْلِ الْمَلَائِكَةِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ مُّصْطَفَّىٰ اسْمُهُ عِيسَىٰ وَلَنْ يَكُونَ لِمِنْهُمَا كُفُوًا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ يُكَلِّمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِنَ الْخَالِقِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ مَا يَقُولُ وَلَدٌ وَلَنْ يَمَسَّنِيَ إِلَّا مَا شَاءَ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى اللهم فإِنَّ مَا يَقُولُونَ سَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ آيَاتِهِ أَنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ أَخْلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ كَثِيرًا هَيْئاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمُ الْأَمْن وَأُلِبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ في بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقِينَ مَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُخِّلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ قُلْ آمَنْتُ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فلما فَسَعْعًا مِنْهُمْ رُبَّ مُقَالَمَنْ أَوْصَاهُ إِنَّ اللَّهَ هَلْ الْخَوَارِجُ نَحْنُ أَمْ صَارُوا آمَنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ عَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِنَا آمَنَ جَلَّتْ وَجَعْمَنَا رَسُولَكَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللهم يا عيسى انني متوسلك ورافعك الى اليوم ومطهرك من اللذيمك ظلم ومطهرك من اللذين كفروا وجاعل الذين اتدعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه <سؤال> ثم إِلَىٰ رَبِّكَ يَنۡصُرُكُمۡ فَأَحۡكُم بَيۡنَكُمۡ فِيمَا كُنتُمۡ تَعۡصُونَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡـَٔاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ نُيُنْذِرُ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ مَثَلًا عِيسَى عِنْدَ آدم كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَأَلْحَقَ بِهِ وَقْتَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ حَا جاءت في بعد ما جاءك من العند فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابلاء انا وابلاء انت ونساء انا ونساء اكم انما ندسيه فنجعن نعمه الله على الكاذبين انها ذا له القطف الحضر وما من اله الا الله وان الله له الرديد الحكيم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 اننا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يفتخر بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فتقولوا اشهد بي امننا يا اهله الكتاب لا تفونسي ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد فالا تعقلون يَقُولُ مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمًا كَلَّا سُبْحَانَ الَّذِي فِي مَا لَيْسَ لَهُ بِدَيْنٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصارى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى للذين اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا هُوَ يَوْمُ الْيَوْمِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَدَّبَّ قَائِسَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُبْدِلُونَكُمْ وَمَا يُبْدِلُونَ إِلَّا أَنقُسَهُمْ مَا يا اهل الكتاب لما تضلون بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وَقَالَتْ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَنَّ لَهَا هَارِ وَقْفُ آخِرُهُمْ لَعَلَّهُمْ ولا تُؤْمِنُوا إلا لمن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُل إِنَّ الْمُبَادِلَ رَبِّي أَن يُؤْتِيَ أَحَدًا مِّنْ نِّعْمَةٍ فَيُعْطِيَهَا مَن يَشَاءُ ۚ كَذَٰلِكَ يُنذِرُ رَبُّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ والله واسع عليم يخص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقَوْلِهِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِمَّتِهِ يُؤَدِّ إِلَيْكَ ۗ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ رَاعِيًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا الْأُنْجُونِ شَبِهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَصَدَّقَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ان الذين يسترون بعناده بالله وانما هم ثمن قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظرون اليهم يوم القيامه ولا ولا يذكي من ولهم عباد اليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَن يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ظَنُّوا فَأَصَابَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ يَظُنُّونَ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَمَا يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَمَن يَكْفُرْ بِالْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَمِمَّا كُنتُمْ تَعِظُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَسْتَخِذُوا الْمَلَاءَكَةَ كَوَنَدٍّ اَيَامُكُمْ لِيَكُفَّ رِبْعَ بَعْدَ اَن تُمّوا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 قال انا اقررت وافضت على ذلك القصر قالوا اقررنا قال تشهدوا انا معكم من الشهيدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون اتَّوَخَّرَ دِينِ اللَّهِ يَدْعُونَ اتَّوَخَّرَ دِينِ اللَّهِ يَدْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ والاامنا بالله وما ان بالعلينا وما ان بن على ادرا مين واسماع له فَأَنْزَلُوا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَتَّقِ غير يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَإِنْ يَسْتَغِيثُوا إِلَى قَوْمٍ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ نَبِيًّا حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ تَجَدَّدَ اَنَّمْ أَنَّ عَلَيْنَا لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْبَلَاءِكَ فِي النَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالُوا نَسِينَا لَا يَخَفَّطُ عَنُّمُ الْعَذَابُ وَلَا هم إِنَّ الَّذِينَ نَسُوا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ضَلَالٌ خَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَنُصْبِحَنَّ تَابِعَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ الَّذِينَ الأرض وَلَوْ اسْتَ base إِلَائِكَ لَمَّا عذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَهُمْ ثَوَابُ الْبِرِّ وَحَتَّى تُسْقَوْا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُصِفُونَ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِطْعَامًا لاَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةَ فَتَحْتَمِلُوا بِالتَّهَاوُرَاتِ فَتَحِلُّوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ دَعْ بِذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنْ صَدَقَ اللَّهُ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هُوَ الْبَيْتُ الْمُبَارَكُ مِنْ نَاسٍ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمِنَ اللَّهِ عَلَّمَ فَحجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَغْلَنَّ كِتَابَ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ قُلْ أَأَنزَلَ الْكِتَابَ لِمَنْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ يَكْفُوا مَا عِندَ رَبِّهِ وَأَنْتُمْ شهداء وَمَا الله وَلَا يُرْسَلُ عَنَّا كَعَمَلٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُضِلُّوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِغَيْرِ هَدًى فَاعْلَمُوا وَثَمَّ تَكْثُرُونَ وَأَنْتُمْ تَجْهَلُونَ أَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا مِنْ سَمَاءٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَهُ وَتُفْسِدُونَهُ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أيها الذين آمنوا يستقيموا حق تقاته ولا يموتون إلا وهم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمه الله عليكم حين كنتم اعداءا فسالنا فلينا قلوبكم فاصبحتم بنعمتهم اخوانا فَانصَبْ وَاعْمَلْ لِربِّكَ مُخْلِصًا لَّهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا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 لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا فَلَمْ يَجِئُوا بِدَلِيلٍ وَهُمْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تُبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ فَأَمَّنْ مَّنْ لَّذِي نَسُوهُ عَن ذِكْرِهِ ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْتَعَثَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِالضَّبَّةِ يُجَادِلُونَ فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ فَسِيرَحْمَةِ اللَّهِ لَن فيها خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَنَا مُلْكُهُ لِذِي مُلْكِ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُقَيِّرُ أُمَّةً أُخْرِجَتْ مِمَّا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانُوا مُؤْمِنِينَ لِيَنُؤْمِنُوا مُقْرِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لن لَا يَرَاكُمْ إِلَّا أَنَّى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلِفُكُمْ الْأَدْغَارُ مِنْ مَا لَا يُقَرِّبُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ هَمَّازِينَ مَكْرُوهِينَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَأُرِيدَ بِالَّذِينَ ظَلَمُوا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْخَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ الْأَمْثَالُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ لَكِن بِمَا عَطَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ليسوا مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِنَةٌ يَشْهَدُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وَمَا يَقُولُونَ مِنْ قَوْلٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُؤْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا ابُونَا قُمْتِ نَخَالِبُ مَثَلُ مَا يَقُولُونَ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا كَنَقْلِهِا صِرٌّ أَصَابَ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَن تُسْهَمَ فَأَهْلَكَت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَا هُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنْ بِطَاعَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَخْنُونَكُمْ خَبَالًا لا يألونكم خبالاً ما يألونكم خبالون والذماء عليكم قد بدت البؤراء من أسوانهم وما تخفي قدومهم أكبر وجدينا قد لكم الآيات إن كنتم تحملون اانتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا نقول صم فانوا امننا والا قالوا عبد عليكم الامان من الظليم والموت بغيضكم ان الله معهم بلا في اِن تَنكُ فَعَلُ فَسَنُصِبُهُمْ وَاِن تَصِبُ فَنَكِتُ يَصْرَحُوا مِنْهَا وَاِن تَصْبِرُوا فَسَتُؤْجَرُونَ كَيْدُكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللهَ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ مُحِيط وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِافْتِرَادٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذ لله فستبئون تشكرون يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ لَئِنْ أَتَاكَ سِحْرٌ لَّأَخَذَنَّهُ أَأَنتَ لَآتِيهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا السِّحْرُ كَلِمَةُ الْجِنِّ يُنْذِرُ وَيَطْمَعُ وَيَأْخُذُكُمْ يَا ثَوْرَهُمْ هَذَا يُنْبِذُ بِكُمْ رَبُّكُمْ يُنْبِذُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ لِيَضِلُّوا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَن خَوْفٍ وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَوْلُ وَلَا يُنْكِسُونَ رُءُوسَهُمْ اللَّهِ وَهُمْ صَابِرُونَ لِيَخَافُوا عَقْرَصًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُبَ لَهُمْ فَيَمْهُونَ قَالُوا خَالِدِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شيء أو يتوب أَوْ يَتُوبًا عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ وَالِمُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا باطلا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للمكذبين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 الَّذِينَ يُنَافِقُونَ بِالشَّرِّ يُضَرُّونَ بِهِ كَثِيرًا وَالْعَاصِينَ الْغَيْظَ وَالْعَاثِينَ عَنِ الْمَآسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله اَلسَّاءَ قَوْمُ مُولِدُهُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَيَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ أَتْبَاعَهُمْ مَوْطِرَتُهُمْ إِلَى الرَّبِّ وَجَنَّاتِ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِن مُنتَذَرِكُمْ سُنَنٌ كَثِيرٌ فِي الْأَرْضِ قَوْمٌ ظَلَمُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة هذا بَيَانٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا تَسْكُنُ قُرْحٌ فَقَدْ لَقَوْمٍ قَرْحٌ مِنْهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ دَاوِلَةٌ مَا بَيْنَمَا فِيهِ وَلِيَحْكُمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتَ ثَمَنَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ كَوَّنَكَ فَقَدْ رَأَيْتَهُ قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبله الرسل فَإِنَّمَا سَأُولَعْتُنَّ فَلَنُجْمَعَنَّ عَلَىٰ عَاقِبَتِكُمْ وَمَن يُنْفِقْ فَلِعَاقِبَةٍ فَلَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجِزَنَّ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وكاين من الذين قاتل مع عبود دين كثير فما ومن لما اصابهم في سبيل الله وما ضلوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كان قَوْلُ مُنْذِرٍ إِلَّا أَنْ يُنَادِيَ رَبَّنَا وَيُصَلِّي لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا وَقِنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي في تايرين فاعتام الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره وهو راء المحب المسلم يا أيها الذين امنوا إن فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا على عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ فَنُنْذِرُ فِي ظُلُمَاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرعب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا آبَاءٍ وَمِنْ قَوْلِ الْكَافِرِينَ وَلَقَدْ صدَقَتْ وَعْدُهُ إِن تَصَدَّقُونَ بِإِنَّ حَتَّى إِلَى فَشِمْتُمْ وتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعَثَ مَا أَرْسَلْنَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ فَمَن صَرَفَ كَمَا مِنْ يَدٍ ثَنِيَةٍ وَلَقَدْ عَكَى عَنكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ ظَلِمٍ اِنْ تُصَائِنُوْنَ وَلَا تَنُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَأَتٰى بَكُمْ ظُلْمًا لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنذَرَ عَلَيْكُمْ مِنْ دا دِوَمَ أَمَنَةٌ عَاشِي يَرْسَاقَةٌ فَتَمُونُكُمْ وَخَوَائِفَتُكُمْ قَدْ أَهَمَّنَ مَنْ إِنْ أَنْفُسُهُمْ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ غَيْرُ الْصَّبِّ وَالْجَامِعِ يَقُولُونَ هل مَنَ الْأَمْنِ مِن شَيءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ لَهُ لِلَّهِ يَسْتَخِنُّ مِنْ أَن خُسِنَ وَلَا يُبْدُونَ لك يَقُولُونَ لَوْ كَانَ غَنَمًا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ تُمْتِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى نَضْرَةِ وَلْيُذِهِ اللَّهُ شَرَّكُمْ وَلِيَمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّمَا الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ مِنْكُمْ كَمْ يَوْمٍ لِقَلْبِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَمَسْتَزِلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِنَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ خَلِيمٌ يَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَالُوا إِخْوَانُهُمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُدًّا لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِجَارِ اللَّهِ ذَلِكَ حَسْرَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَآمُرُنَّ خَيْرًا وَيُمِنُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَوْتًا فَقَدْ أَرْضَيْنَا اللَّهَكُمْ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَدَّخِرُونَ وَلَإِن فَأَوْقَتْ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحْشَرُ ثُمَّ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِلَّذِينَ سَلَمُوا وَلَوْ كُنْتُمْ تَصَدَّوًا وَلِي وَالْقَلْبِ لَمْ صَدُّوا مِنْ حَوْلِ فَاعْفُ عَنِ الْمُسْتَغْفِرِ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَضِمَتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّهُ يُؤْتِكُمُ اللَّهَ صَلَاحًا لَّكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَن ذَا الَّذِي يَخْذُلُكُم مِّنَ اللَّهِ وَإِن وَعَلَى اللَّهِ كَمْ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَظْلِمْ يَأْتِ بِمَا ظَلَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اتَّمَنِ اسْتِعَارَ الْوَنَ اللَّهِ كَمَنْ دَاءَ بِسَقَطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوًى مُتَمَنَّمًا وَبِثَّ الْبَطِيلِ هُنْدَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُنْذُ نُوحٍ رَسُولًا مِنْ أَهْلِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُم وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا فَلَن تُنذِرَكُمْ إِلَّا مَا حَدَثَ قل هُوَ مَنْ يُنَزِّلُ بِالْأَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَتْكُم يَوْمًا فَقَدْ جَمَعَهُ لِأَجَلٍ بِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَدْفَعْنَّ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّمَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ مِنْ كُفْرٍ أَوْ مَيْلٍ أَقْرَبَ مِنْهُمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ <تصفيق> الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَدْ شَاءُوا لَوْ أَقَامُوا مَا قُتِلُوا فَإِن تَرَوُا عَن أَنفُسِكُمْ اللَّوْتَ إِن كُنتُم مُّصَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ خَيْرٍ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ أَهْلِهِمْ ألا, أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَشْفِرُونَ نِعْمَةً مِنْ اللهِ وَتَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ وَأَمِنَ اللهَ لَا يضيعُ أجرُ المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم الغم مِنَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّمَا نَسَقَ جَمَعُوا لَكُمْ تَخْشَوْنَ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا جَزَاهُمُ الْإِيمَانُ وَطَاعُهُمْ حَسْبُ نَوَامٍ وَالْحَمْدُ لِلْوَكِيلِ صَنُونٌ قَلْبٌ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَخَوْفٌ لَمْ يَنْتَسِمْ سُوءٌ وَالسَّبْعُ رِضْوَانُ وَاللَّهُ ذُو قُدْرَةٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ أَمْ سَلَطَ خَافَهُ وَصَاحِبَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَائِرُونَكَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوُكَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُذْهِبَ عَنكَ الْخَوْفَ وَيَرْزُقَكَ ۖ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ انَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْإِيمَانِ أَن يَظُنُّوا شَيْئًا وَلَدَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ تَخَرَّبُوا أَنَّمَا مُلِئَ لَهُمْ خَيْرٌ أَمْ عَاقِبَةٌ انما نُنزلُه للذاد و إثما و لهم عذابٌ مひم ما كان الله من يضلل من يضل على ما انتم عليه حدا يميد الخبيث من الطيب وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا بَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ صَفْهِهِ نُورًا وَخَيْرًا لَّهُمْ بَل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُصَوَّنَ مَا دَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللهم بما تحملون قديم لفظ سمع الله قول الذين قالوا ان الله لا ونحن اومنياء لَنَسْفَعًا بِمَا قَالُوا وَفَصْلُهُمْ مِن أَمًّا أَمْ وَيُحْصَى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابًا حَرِيرًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نخشى الوصول حتى يكلمنا بقربان فتقولون منا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ ظَلَمْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَرَضِقْ كُلٌّ كذب بِرَسُولٍ مِنْ قَدْ جَاءَ أُبِلِّينَاتٍ وَالزُبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ غَافِلَةٌ عَنْ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا مَا تُوعَدُونَ أَجْرٌ أَمَّنْ يَحْضُرُهُ عَنِ الْمَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدِ اسْتَطَاعَ وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غُرُورٍ لَتَجِدَنَّ النَّاسَ مُتَزَاحِمِينَ عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَأَنكُفُّكُمْ عَلَىٰ تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ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 ان بَدَا لَهُ وَأَوْمُرُهُ وَاسْتَوْرُوا بِثَمَنًا قَلِيلًا فَبِالسَّمَاءِ يَسْتَرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَصْرَفُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَتَسَاءَلُونَ عَنْهُ يَحْبِطُونَ بِهِ لا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير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 في جَاءَ نَبَأُ الْمُدَّتَيْنِ أَوَّلُهُمَا غَاشِيَةٌ وَالثَّانِيَةُ خَاسِيَةٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ أَمَّنَ لَائِنَكُمْ تُدْخِلُ مَا رَفَقَ قَدْ أَقْضَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ربنا اننا جمعنا من ابينا ينادينا للانامن بربك فانامننا ربنا صرف عنا سنئاتنا وتوفنا مع الابراء وَabنا و آتنا ما وعدتنا و أوتلك ولا تخجنا يوما قياما إنما كلا تهلك البعاد فاستجاب لهم ربهم أننا نضيع عمل عاملكم كان ين أو انسا نعمتي من ذا فالذين هاجروا واخرجهم من ديارهم وهم في كبير وقاتلوا وقتلوا اكف عن عنهم سيئاتهم ولا غض لا اكفرا من عنهم سمئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فِصْلُ السَّوَاءِ لَا يَغُرُّ وَجْهُنَا كَثِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِتْنَةٌ قَلِيلٌ ثُمَّ نَاهُوا وَهُمْ جَاهِلُونَ مَأْوَاهُمْ لَا أَنْتَ مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رَبَّهُمْ لَهْوًا إِنَّهُمْ كَانُوا بِرَبِّهِمْ لَكَافِرِينَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا, نزلا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عند الله خير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 هُنَالِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ ٱلْفَسَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا يسروا طاب الورابقوا وتقوا ما عله تسيحوا أيها الاخوه الكرام استمعوا واياكم الى هذا الشريف ويعقبه تلاوه مباركه لسورة النصر إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِلَٰهًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ نأْتَخِذُ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا